الذين آمنوا ولم ينسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وَتِلْكَ عُدَّتُنَا عَاتَيْنَا هَا إِبْرَاهِيمَ وَلَا قَوْرِ نَرْفَوْ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَرْ انتي من مالي we have anahu is a لَنَا بَيْنَا وَنُوحًا آدِينَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِ ويوسف وسليمان وأيوب وأيوب